وما زلنا نتحدث عن غزوة الأحزاب وما فيها من حكم وأحكام وعظات في آخر درسنا السابق تساءلنا عن الوسيلة التي تم بها نصر الله عز وجل لعباده المسلمين في هذه الغزوه وهي غزوه كبير وخطيره غزوة الأحزاب وقلنا بإجابة مختصرة في آخر درسنا ذاك إن سر انتصار المسلمين في تلك الغزوة كالغزوات الأخرى كثرة الالتجاء إلى الله عز وجل والتضرع إليه والدعاء والانكسار وكان ذلك كله بقياده قائد تلك المعركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طبعا هذا لا يعني أن المسلمين لم يكونوا يأباهون بالعدد وبالوسائل والأسلحة التي ينبغي أن يجمعوا كلما يستطيعون تجميعه منها لا وأنتم بل أنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بالرأي الذي ارتآه سيدنا سلمان الفارسي سرعان ما دعا أصحابه إلى اتخاذ هذه الوسيلة وهي وسيلة أعجمية لم تكن معروفة عند العرب حفر الخندق شيء مهم كان آنذاك ولو كانت هذه الأسلحة المألوفة والمعروفة اليوم موجودة آنذاك لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدمة من يحرص على استعمالها لكن هذه الأسلحة بل هذه العدد وهذا وهذه الاعداد كلها بمثابه الجسد اما الالتجاء الى الله وصدق التضرع على باب الله والانكسار واستمرار المسلمين بدعائهم والالتجاءه وتضرعهم واستقامتهم على اوامر الله عز وجل فذلك من هذه الأسلحة والعدد مثل الروح من الجسد الجسد بدون روح ماذا عسى أن يفيد لا يفيد شيئا ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة وكلنا نقرأ كتاب الله أو نسمع كلام الله يطلع على مسامعنا نعم نسمع قوله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنه أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ما معنى هذا الربط معناه نظرا إلى أنكم استغفتم ربكم عز وجل وتخذتم من هذه الاستغاثة وردا دائما دائما لكم استجاب الباري عز وجل لكم كان هذا في غزوة بدر وكان هذا في غزوة فحود وكان هذا في غزوة الأحزاب وستجدون هذا في الغزوات الآتية أيضا من المهم جدا أيها الاخوه أن نعلم هذه الحقيقة لا سيما في هذا العصر. من المهم جدا أن نعلم نحن وقادتنا في بلدتنا هذه وفي سائر البلاد العربية والإسلامية أن السلاح والعدة ومسابقة الآخرين في هذه الوسائل ضرورية لكنها جسد يحتاج إلى روح روح هذا الجسد هو الالتجاء إلى الله عز وجل ثم عندما ننظر إلى تاريخ هذه الأم الإسلامية من بعد المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا نجد هذه الحقيقة التي أقولها لكم مدعومة بدلائل كلما امتد الزمن امتد عمره ازدادت هذه الحقيقة ألقاً وظهوراً وجلاءاً يعني في عندنا ما يسميه المناطق الطرد والعكس ننظر فنجد كلما كان المسلمون في مواجهاتهم لأعدائهم مستقيمين على أوامر الله متضرعين على باب الله بانكسار دائم ننظر فنجد أن النصر كان حليفهم وكلما أعرض المسلمون عن هذا الدواء نظر فنجد أن الانكسار والخذلان كان حليفهم هذا معنى دليل الطرد والعكس نعم يعني ذكرنا هذه الحقيقة مرارا فتح القسطنطينية كان على يد من كان يدي على محمد الفاتح رحمه الله تعالى وهو الذي قال عنه رسول الله في الحديث المعروف لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها نعمل الجيش ذلك الجيش طيب ما قصر محمد الفاتح في تجميع العدد والتقنية الحربية نهائيا ما قصر في ذلك أبدا بل كانت الأجانب منبهرين بجهوده هذه التقنيه الحربيه لكن كل ذلك كان بمثابه الجسد الذي لا يمكن ان يفعل شيئا لولا الروح التي سرت في هذا الجسد الروح التي سرت في هذا الجسد الالتجاء إلى الله منه ومن جيشه نعم واي التجاء لا التجاء بساعه ساعتين وكذا لا اولا الاستقامه على اوامر الله ثانيا استمرار التضرع والالتجاء على اعتاب الله وظيفه وظيفه نعم وقلت لكم في مناسبه مرت انه في الليل الفاصلي من بعد ما بنى محمد الفاتح القلعه المعروفه ربما راى من فيكم نعم في اسطنبول امضى الليل كله في غرفة عملياته يعني في خيمه كانت نصبت له متضرعا باكيا ملتجئا إلى الله عز وجل دخل عليه ياوره يعني مستشاره كان يقال عنه ياور في جنح الليل ليستشيره بأمر نظر وإذا هو ساجد على التراب ليس بين جبهته وبين التراب فاصل سجاده نحو ذلك لا لا على التراب يمرغ وجهه باكيا يخاطب الله يستنزل النصر من سمائه وقف هذا الياور وقفه الجندي أمام القائد لا يتحرك إلى أن انتهى من صلاته كم بقي الله كان النصر المؤزر للمسلمين صبيحه ذلك اليوم وتحدث التاريخ عن فتح القسطنطينيشي العجيب الغريب احتلال الصليبيين للبيت المقدس استمر استمر مدة طويلة أكثر من 200 سنة نعم ثم كيف كان النصر كان النصر طبعا لا بد من الوسائل المادية هذا شيء معروف جسد بد من الجسد هذا الجسد لابد من وجوده الروح تعمل عملها داخل هذا الجسد لكن السر الذي تم به إجلاء الصليبيين من بيت المقدس وتطهير فلسطين منهم ما هو الالتجاء إلى الله وكان بطل هذا الالتجاء إلى الله سنين. نور الدين زنجي نور الدين الشهيد المدفون هنا وصلاح الدين الايوبي طبعا والجنود الذين معه على الناصر صلاح الدين الايوبي وضع خطه ايها الاخوه لمواجهه الصليبيين خطه مكشوفه وخطه سرية الخطه المكشوفه لن نتكلم عنها الاعداد لكن الخطه الاخرى زرع صفع قاسيون كله من أبنية مدارس شرعية مدارس شرعية واستدعى إليها الشباب ليدرسوا الشريعة الإسلامية وبنى مثل ذلك أو أكثر أيضا في القاهرة وكان يرعى هذه المدارس بذاته بشكل مباشر وكان يحضر دروس هذه المدارس انا متعلما وآنا معلم آنا يجلس مجلس التلميذ بين التلاميذ وآنا معلم اصطفى من خريجي هذه المدارس من بلاد الشام ومصر الجند الذي حارب به الصليبيين. جند من من المسلمين حارب به صلاح الدين ونور الدين زنكي الصليبيين قوامه الالتزام باوامر الله والالتجاء الى الله والتسبيح تسبيح الله في البكور والآصال الباري عز وجل نصر طهر فلسطين من الصليبيين وكانوا قد اتخذوا لأنفسهم من فلسطين وطنا نعم وكانت مواطي أقدامهم قد غرست وأصبحت لها جذور طبعا كلما استمر العدو أكثر كلما صعب ترحيله نعم طيب كيف كان السر للتجاه إله ألسنا بحاجة طيب لماذا ندرس سير النبوي الان من أجل أن نقتف من هذه العبر أدوية لامراضنا. من أجل أن نقتف من هذه العبر علاجات لمشكلاتنا أليس كذلك طيب لكننا ندرس ثم نعود كما كنا نرويح في أماكننا مشكلاتنا اليوم ليست يعني أكثر خطورة من مشكلة احتلال الصليبين لفلسطين بالأمس ابدا تلك الأيام كان خطورة أكثر أكثر من مئتين سنة الصليبيين تخذوا من فلسطين موطيناً, موطيناً لهم انتهت المشكلة لكن بهذا العلاج طيب اليوم لماذا لا نتخذ من هذا العلاج دواء لنا مفتاح موجود ولسان الحال في تاريخنا الأغر بس في كتاب بل في كتاب ربنا الذي نتلوه صباحا مساء او ينبغي أن نتلوه صباحا مساء يقول لنا تعالوا ويحكم استعملوا هذا المفتاح ولسوف تجدون النصر قاب قوسين المهم ماذا نقرأ بين السطور في غزوة الأحزاب وفي كلام الله وفي تاريخ الفتوحات الإسلامية هذا هو الذي نقرأه الأم اولا ثانيا الجيش الذي يواجه الأعداء وخططهم ومكائدهم ثانيا لا بل أنا أقول العكس الجيش أولا والأمة بقضها وقضيضها ثانيا لأن الجيش هو الذي يقف المرصاد وهو ينبغي أن يكون القدوة لنا في الالتجاء إلى الله عز وجل يعني الجيش يكون إمامنا في الالتجاء في التضرع في الانكسار على باب الله الالتزام بأوامره ونحن نقتضي به هذه الحقيقة لا ريب فيها نهائيا بشكل من الأشكال والعكس صحيح عندما في أي بلد في أي مكان وفي أي عهد عندما يكون المسلمون مسلمين بمظاهرهم وأشكالهم سننظر فنجد سلوكهم لا يتفق مع دين الله عز وجل ننظر فنجد انهم بعيدون كل البعد عن التضرع عن الدعاء عن الانكسار على عتاب الله سبحانه وتعالى لن تجد النصر حليفا لهم قط ملوك بني الاحمر في الاندلس كانوا يتمتعون بغنى ما كان أسلافهم يتمتعون بمعشاره كانوا يتمتعون بقوة ماديه ما كان أسلافهم يتمتعون بمعشاره كانوا يتمتعون بوسائل حربية ما كان أسلافهم يتمتعون بمعشاره ومع ذلك ما أفاد ملوك بني الأحمر كل ذلك شيئا لماذا؟ لأنهم انغمسوا في الملهيات والمنسيات عندما كثرت الأموال وكثر البزغ وأصبحوا يمضون أيامهم ولياليهم في الأبنية والقصور نعم والبزغ والتراف وما إلى ذلك ما تعرفون ماذا كانت النتيجة؟ نتيجة أن طردوا من تلك الجنة. إبرة كبيرة لكننا لا نعتبر بها في حين أن أسلافهم دخلوا الأندلس وهو فقراء ليس معهم معشار القوة التي كانت مع ملوك بني الأحمر لم يكونوا يتمتعون إلا بالشيء البسيط البسيط من العدد والوسائل لكنهم كانوا محصنين بالإيمان بالله كانوا محصنين بالالتزام بأوامر الله بالالتجاء إلى الله عز وجل طيب الباري سبحانه وتعالى جعل لهم من أندلس دولة إسلامية عظيمة نعم تضاهي بل تباهي الدولة الإسلامية في المشرق واليوم جزء كبير من الحضارة الإسلامية المتمثلة في العلوم الإسلامية هي ثمرات تلك الحضارة في الأندلس شوف لحظة إذن الجيش كلما كان أفراده بدءا من قادته إلى جنوده وما بينهما كلما كانوا اكثر التزاما باوامر الله بالطاعات بالعبادات بالصلوات نعم ثم كلما كانوا اكثر التجاء الى الله وتضرعا على اعتاب الله وبكاء وما الى ذلك كما كان يفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بارئ عز وجل يكرمهم بخوارق النصر بخوارق النصر لكن إذا كان الأمر على العكس إذا كانت المعسكرات أينما كانت أنا أتحدث أينما كانت لا تشم فيها رائحة الدين لا تشم فيها رائحة الإسلام لا تشم فيها رائحة العبادة فضلاً عن الاتجاء إلى الله فلسان حال هؤلاء يقولوا لله لسنا بحاجة الى نصرك لدينا من القوة ما يغنينا عن الانتصار بك معقول هذا ما ينبغي ان نفهمه من جواب عن هذا السؤال كيف كان انتصار المسلمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ريح هوجاء تطير خيام المشركين نعم على اختلاف احزابهم وقبائلهم تطير قدورهم الرعب الذي دخل نفوسهم حتى نادى ابو سفيان وكان انذاك قائد من قاده الجيش المشركين نعم <تصفيق> إن الريح تفعل ما تفعل بقدورنا وخيامنا إلى آخره ذلك فحلوا فاني راحل رعب دخل قلوب في حين أن حذيفه من اليمن يعود ليدخل إلى معسكر المسلمين الفارق بين معسكر المشكين معسكركم كم كيلو ثلاثة كيلو أربعة كيلو يقول فجعلت كأني أسير في حمام مبشي. ذلك شغله من عند ربك من عند رب العالمين هو الذي يدير ملكوته طيب ألا نعقل هذه الحقيقه الامر السادس مساله فقهيه ينبغي ان نتبينها اذكر بأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتته صلاه العصر وقضاها بعد ان دخل وقت المغرب سبب انشغال المسلمين في تلك الساعات بالرمي بين المسلمين وبين المشركين والخندق بينهما هذا الرمي بالنبال عاق المسلمين أو كثيرا منهم عن النهوض إلى الصلاه في مقاتها ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قضاها بعد المغرب وثل من الصحابة مثل سيدنا عمر واب بكر كذلك فاتتهم الصلاة فقضوها ماذا نفهم من ذلك نفهم أن الصلاة المكتوبة فريضة إذا تركت يجب أن تقضى ولو لم يكن سبب الترك النسيان ولو لم يكن سبب الترك النوم هو في حديث من نام عن صلاته او نسيها فليصليها اذا ذكرها ربما توهم بعض السطحيين ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يجز قضاء الصلاه الا في حالتين الحاله الاولى النوم عنها والحالة الثانية الثانيه النسيان لها اما اذا تركها عمدا لا لا تشرع لا يشرع القضاء البعض ربما هكذا يتوهم وفي الناس من يتوهم ذلك فعلا هذا التوهم ليس صحيحا يعني حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ليس له مفهوم مخالف بمعنى إذا كان ترك الصلاة عن عمد لا عن نوم ولا عن نسيان لا تقضى ليس له مفهوم مخالف لماذا؟ لأن النبي هنا عندما ترك صلاه العصر لك النايم ولك الناس وقد قضى مع ذلك صلاة العصر إذن فهذا الحديث لا مفهوم مخالف له وأمامنا دليل آخر واضح الدلاله جدا وهذا حديث صحيح عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سنجد في غزوة بني قريزها الآتي في الدرس الآت التالي إن شاء الله ألا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريزة بعض الصحابة طبعا كل الصحابة اتجهوا إلى بني قريزة البعض منهم أدركته صلاة العصر وهم في الطريق فوقفوا يتشاورون البعض قالوا لا نصليها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا لا يصلي العصر أحدكم إلا في بني قريضة حتى لو وجدنا أن الشمس غربت لن نصليها إلا في بني قريضة لأن النبي هكذا قال فيها منهم اخوانه قالوا لا لا لم يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام قصد أن نكون في وقت العصار هناك طيب الآن إحنا تأخرنا ما ينبغي أن تكون مصيبتنا مصيبتين التأخر وكما ترك الصلاة لا خلينا نصلي فالبعض صلوا والبعض وجدوا أن أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يطبق حرفيا ما صلوا طيب عندما وصلوا إلى بني قريصة الناس الذين لم يصلوا ماذا صنعوا قضوها اخبروا المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك وقضوها على علم بالمصطفى صلى الله عليه وسلم دل هذا على ان الصلاه المكتوبه اذا تركت اذا تركها مسلم يعني تركها لا إنكارا لا جحودا والعياذ بالله يكفر تركها كسلا اهمالا مثل كثير من الناس نعم هل يطالب بقضائها ام لا يطالب بقضائها نعم كل من يتصور الأمر على خلاف ذلك هو مخطئ وعلى هذا الائمه الأربعة الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والإمام مالك كلهم وكل فقائنا المسلمون لأن كلام الباري عز وجل وكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يدلان دلاله قاطعه صريحه على هذا الموضوع طبعا إذا الإنسان ترك الصلاة جحودا كفر والكافر إذا دخل الإسلام الإسلام يجب ما قبله ما في يعني ولو كان هذا مرتد لكن اذا دخل الإسلام عند كثير من العلماء خلاص يجب ما قبله لكن نحن ما نستطيع نكفر الناس كلهم لانه والله ترك الصلاة الذي يترك الصلاة كسل المسلم لكن فاسق نعم تهاونة فاسق عاد تاب إلى الله عز وجل نقول له ينبغي أن تقضي الصلاة وهنا لكي لا نشعر بثقل المسؤولية لأ الباري عز وجل الرحيم اللطيف صحيح زيد من الناس ترك الصلاه ثلاث سنوات ثم تاب إلى الله عز وجل سأل قلنا له ينبغي ان تقضي هذه الصلوات قال سبحان الله ثلاث سنوات متى وكيف يتاح لي ان اقضي صلاتها المساله ابسط من هيك اعزم اولا على انك ستقضي واحد. ثانيا لا تصلي السنن السنن لو ما صليتها الله ما بحسبك عليها انت زمتك مشغول بدين عليك ما تصدق ليش يلي مشغول زمته بدين عليه بتصدق قبل ما تصدق روح وفي زمتك نعم فنقول له صلي مع كل فرض فرضا صليت العصر الان اداء صلي قبلها نعم اربع ركعات قضاء صلاه المغرب صليتها صلي معها ثلاث ركعات قضاء العشاء صلي معها أربع ركعات عشان في الشهر اذا تكون قضيت شهر في السنه تكون قد قضيت سنه الإمام صلى السنن معليش الرب عز وجل جل منك الفرائض اللي رقبتك اهم بل في الفقهاء من حرم على هذا الانسان الانشغال بالسنن ما دامت في عليه فرائض سيدنا عمر يقول لي سيدنا أبو بكر يقول لعمر إن الله لا يقبل فريضه نافلة حتى تؤدى الفريضة فالمسألة أهون إذا امتد العمر بهذا الإنسان إلى أن قضى في الصلاه فذاك وأما إذا عاجله الموت هرب وقد عزم على القضاء يلقى الله عز وجل وهو عنه راض قد غفر له العزم عندما يعاجله الموت ينزل منزله القضاء نعم <تصفيق> إذن هذا الحكم الفقهي ينبغي ان نكون على ذكر منه على بينه منه طيب. الان نتحدث باختصار عن غزوه بني قريظه ونحيل التفصيل فيها واستنباط أحكامها إلى الدرس القادم إن شاء الله ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الخندق نعم دخل مكة ووضع السلاح أتاه جبريل فقال له قد وضعت السلاح والله ما وضعناه الملائكة ما وضعت السلاح فاخرج إليهم قال إلى أين أشار سيدنا جبريل بإصبعه إلى ضاحية بني قريظه قال ها هنا وأشار إلى بني قريظه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مستجيبا لأمر الله عن طريق سيدنا جبريل ونادى في المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريضة فسار الناس كلهم وراء المصطفى صلى الله عليه وسلم أدرك كثير منهم العصر في بني قريضة والبعض كما قلنا تخلفوا فاختلفوا منهم من صلى في الطريق ومنهم من أخر استجابة لحرفية كلام النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع رسول الله هناك حاصر بني قريظه تذكرون ماذا صنع اقذر خيانه في التاريخ ما في اقذر منها قرات التاريخ كثير اقذر من هذه الخيانه ما في بني قريظه امنون مطمئنون لم يجدوا من رسول الله الا خيرا ولم يجدوا من المسلمين الا امنا وطمانينه لم يعيشون كانهم مسلمون بكل معنى الكلمة طيب انتهزوا فرصة الضيق الذي انتاب المسلمين أحدق الأحزاب المسلمين قبيلة الغطفان وفزارة وبني مره والمشركون في مكة وبنو النضير وبنو قينقاع كلهم أحدقوا بالمدينة المنورة في تلك الفترة طاب لبني قريصة أن تعلن أنها نقضت العهد وأنها أصبحت الآن مع الذين جاءوا ليقاتلوا المسلمين معقول طيب أجلوها لا حتى تخلص المعركه لا. شيء طبيعي أن يأمر الله رسوله بهذا الذي فعل حفر بني قريزه وهم متحصنون بحصونهم حصونهم كانت معروفة مدة خمسة وعشرين ليلة وقيل خمسة عشر يوما الله أعلم ضاق الامر على بني قريضه كعب بن اسد القرازي هو رئيسه نعم جمع مستشاريه وقال لهم نعم يا معشر اليهود قد نزل بكم من الامر ما ترون وانا اعرض عليكم ثلاثه امور اختاروا واحدا منهم قالوا طيب تفضل قال اولا نتابع هذا الرجل يعني النبي عليه الصلاه والسلام ونصدقه فوالله لقد تبين لكم انه لنبي مرسل وأنه الذي تجدونه في كتابكم فتامنون على دمائكم وأبنائكم ونسائكم تنتهي المشكله قال لا لا نفارق حكم التوراه ابدا ان التوراه التوراه اللي هني كاتبينها بايديهم فويل للذين فويل للذين يكتبون الكتابة بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله نعم انا طيب الحل الثاني فهلما نقتل اولادنا ونساءنا ثم نخرج الى محمد ما في ورانا شيء وبنغامر بقى وقالوا طيب وما ذنب المساكين طيب. طيب لكان شو الحل الحل الثالث قال طيب بكره سبت ومحمد واصحابه يعلمون أننا السبت ما بنعمل شيء فتعالوا نعم نغامر ونواجه المسلمين بالقتال لعلنا نحصل منهم على غره نعم لعلنا ننتصر عليهم رفضوا أيضا القتال يوم السبت ما بيستمر نعم وإن ذا طيب استسلموا للأمر الواقع وخضعوا خضعوا لحكم رسول الله نزلوا طيب يحكم بما شئت فينا بنو قريزه كانوا في الجاهليه حلفاء للاوسيين في بينهم بالاوسيين صداقة وموده فدعا رسول الله رجلا من الاوس ليحكم هو في الامر مين كان سيدنا سعد بن معاذ نعم كان مريض وكان قد أصابه سهم في كاحله فكان يمرض في خيمته استدعى النبي عليه الصلاة والسلام جاء به على حمار لما وصل قال رسول الله لاصحابه قوموا إلى سيدكم فقاموا وأأنه نزل طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بما يراه فيهم قال يا رسول حكم نافذ على من ها هنا وها هنا يتأدب مع رسول الله يعني أنا إذا حكمت لن يرى حكمي نقضا حكمي نافذ على الموجودين يعني أنت أنت بتنفذ حكمي قال نعم وقال تقتل مقاتلتهم جميعا كل الذين نعم كانوا على قدرة للقتال ومتهيئين للقتال إلا من دخل الاسلام فقال حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات وانزل هؤلاء الخونة نعم وجيء بهم نعم الى الخندق فكانوا يقتلون واحد اثر اخر طبعا الا من دخل الاسلام في منهم من دخل الاسلام مثل يمين وكم واحد نعم اما حيي بن اخطب النضري الذي كان هو سبب اقناع كعب بن اسد بما فعل فقد جئ به إلى رسول الله وقد قيدت يداه إلى عنقه ولما نظر إلى رسول الله قال والله ما عاتبت نفسي في عداوتك أنا لهلا ألا ما كنت لكن من يخذ يخذل الله يخذل يلي الله بيخذله ما في فائده وضربت عنقه في من ضرب عنقه لو أنه أسلم لن نجا لاحظوا أيها الاخوه لم يكن قتل رسول الله لهم لأنهم كافرون حتى ما حدا يصطاد بالماء العكر في هذا العصور إنه نشوف لأنه كفار قتلهم صلوا المدى كفار ليش ما حدا قتلهم كانوا كفار ما هيك ما حدا قتلهم قتلهم الخيانة التي بدرت منهم وفي ذلك الوقت نعم في أحلك الأوقات وحسب الظاهر بالنسبة للمسلمين نعم لكن طبعا لو أن الواحد منهم دخل الإسلام معنى ذلك أنه يقول أنا آسف أنا اعتذر عن الخيانه التي كانت ولذلك لن أخون مرة أخرى من أجل هذا يحرز الدماغ ماذا نفهم من غزوه بني قريظه وما هي المبادئ والعظات التي ينبغي أن ناخذها منها موعدنا في شرح ذلك إن شاء الله في درس القادم والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلان اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم علمنا ما ينفعنا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 Sallallahu صل على محمد الله